Ağdâ anman yemşi səwiyyən Alâsirat mustaquim Qul hua eləzi anşəəkum Wajعل ləkumu səməqə Wələbçəər Wələfədə qəliyilə Mə təşkurun Qul hua eləzi Dərəəkum Fələyətə Fələyətə Tuhşərun Qul hua وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ رُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيت إن أهل كني الله ومن معه أو رحمنا أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو رحمن آمن به وعليه توكلنا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُوْقُمْ غَوْرًا فَمَنْ فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَا إِمْمَعِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُوْقُمْ غَوْرًا فَمَنْ tik ku بِمَاءٍ İ